ni furaha kubwa ku kutana tena mara nyingine katika majlisi hii majlis a zikr au majlis al ilm ambao ni ada yetu ku kutana katika msikiti huu na tadarus sunna nabina muhammad alayhi salatu wat taslim Baada ya likizo nayo kwa na muda Na Na kama Kama Kama yetu Huwa tunafunga darasa munasaba fulani vile vile shahri ramadhan Al-aayad al-adha ಅಂಬಾ ಯುಠಮೂದ ನಾ ಕಮೀದ ದರಾಸಫಿ Kwa ಮುನಾಸಬಲಾನಿ baada ವೀರ ಮುನಾಸಬ ಶಾ ರಮಾನ ಕದಾಲ್ಖ ಮುನಾಸಬ nayo katika mwaka huu ಲಿಖಿಜೋ Allah ನಮಶೂರು wa ta'ala Na kumhimidi wa kuweza kukutanisha kutu, tena mara nyingine katika vikao hivi ambavyo walilahi alhamd tumeweza kuona faida yake na manufaa yake ya kielimu kwa wale ambao wanazingatia maneno haya ambayo tuyaizungumza hapa ya bwana mtume Muhammad alayhi salatu wasallam bila ya ku toa mukaddima mrefu au utangulizi mrefu tuingia moja kwa moja katika hadithi Ambazo ambazo nazo katika katika katika silsila ya hadith, nayo hapa katika Hadithi hadithi ayu Kwa wale ambao wanaendelea majalis uh, Hizi au vikao hivi vya Ni ni zinafungamana na kitabu cha ryadu salihin. Ryadu salihin ni kitabu cha cha salihin salihin Ambacho ಅಂಬಾಝೋ ಚುಲೋ ನಾ ಹಾಕಿ ಕಮಾಫ್ ರ ಹದೀಫ ಅಂಬಾ ಚೊಗಿ ರಹ್ಮ ಕಲಿಚೋ nyingi Kitabu kilicho na manufa, na ahkam, na fawait, na na manufaa, ahkam, ahkam, mambo mengi ya ki, ya ki ilimu, na ki, ya misingi, ya kiilimu, katika misingi kidini, ambayo anatakiwa ajikumbusha nayo. Baka wanazwoni, baadhi wanazwoni, nyumba ya ಕಲಿಚೋ haitakiwi ಮನು kitabu cha Qur'ani tukufu, na aweko na ನಿಮ್ ಯಂಬ awe nacho kitabu ಚಕೋರ್ cha riyadu salihin. كتاب جاريض الصالحين بسبب كمهبب منجي ketika mafundisho ya mtume alayhi salatu wasalam khasanatan fi janibi alfadail wa fi janibi aladab wasuluk wa makarim alakhlaq wa alawamir wa alnawahi wa sa'ir alahkam wa huwa kuna mambo mengi mpaka baadhi wa wanazuweni wengine wakafika katika daraja kusema kitabu hiki kimebeba thuluth ya ahkam thuluth ya ilmu ya sunnah Imewekwa ndani ya ya kitabu na na na imamu imamu nawawi nawawi Amezichagua hizi kwa kwa umakini na kwa uhodari Mkubwa sana imamu nawawi kama ni muhadith, na Mkubwa sana kama ni ni katika madhehebu ya, ya kishafi Akaweza ಇಮೆ ವರ್ಯಾ ಇಮಾಮಿಝಿ ಚಿ ನೋಹದಿ ಅಲೋ ಇಮಾಮಿ ಕಮಮೆ ಮುಹ್ದಿಫ ನಕೀಹ ವಚ್ಿಶಾಚಿ ಇಸ್ಲಾಮ ಸೋಹೇಹ ಬುಖಾರಿ ಅಫುಗೋ ಸೊಹೆ ಮುಸ್ಲಿಮ ಅಫೋ ಏಸ ಸುನಾಜಾ ಅಫುಗೋ ಏಸು ಸ ಅಫೋ ಸು ಥಿಮಿ ದಿ kazi kubwa aka kwa akatoekea Imam Nawawi hadithi hizi nyingi sana ambazo zinakadiriwa takriban kufikia hadithi 1980 mzimo ndani ya kitabu hichi cha Riyadus Salihin hadithi 190 takriban 70 au 80 hapo ameweka hadithi Imam Nawawi ndani ya kitabu chake hichi akazipanga hadithi hizi katika milango au kabla ya milango katika vitabu akaweka vitabu 18 Vitabu kumina nane katika riyadu asalihin, mlangu wa kwanza hauna anwani. Anza mlangu wa pili mpaka mlangu wa mwisho. Na kila mlangu una abuap ndaniyake ya mlangu. Kila kitabu, chiniyake kuna mlangu. Idadi ya mlangu katika vitabu kumina nane ni mlangu miyatatu na thamanini. Au miyatatu thamanini na mbili. Wegini walasema miyatatu sabini na mbili hala hasab baadhu nusakh. Kwa hivu almuhim ya ikhwan, miyatatu sabini paka miyatatu na thamanini Hii ni idadi ya ya ya katika kitabu kitabu cha cha salihin salihin salihin Na na na kila umebeba hadithi hadithi wa ambazo ajifundishe asome awe kusoma kusoma Baada Qur'an nyumbani pamoja familia yako ತಕೀವ ಅಜಿಶ ಮುಸ್ತಿಯಾದ ಕಟ ಕಾ Katika awamir, katika nawahi, katika ಕಟ katika adab Katika fadail, katika sunan mambo mengi ameyataja imamu na awe katika kitabu hichi ndio maana wanazuoni wakasema ni kitabu ambacho kimebeba ilmu kubwa ndani yake e, ni vizuri waislamu nyumbani awe na ada ya kusoma kitabu hichi pamoja muislamu pamoja na familia yake wachukua kitabu cha riyadu salihin nyumbani wasoma uh, hadithi moja au hadithi mbili kama kuna tafsiri yake kwa Kiswahili au kuna tafsiri yake kwa lugha ya Kiarabu waelewe uisome ili watu wa nyumbani nao kadhalika wafaidike na kitabu hichi <coughs> katika ku shukrani <clears throat> katika kuelezea na kusharehesha hiki kitabu ayu aliqwa tangu tulipoanza kitabu hiki baada ya kumaliza arba'ina nawawi tukaingia katika riadha salihin na tukamaliza mlango wa kwanza mlango wa kwanza ambao ulikuwa ni babu madha ha mlango wa kwanza alikhlas ahsante mlango wa kwanza ulikuwa ni mlango wa ikhlas tukaamaliza mlango wa ikhlas tukaingia katika mlango wa pili ambao ni mlango wa tauba tukazungumzia mlango wa tauba walilahi alhamd kadhalika tukakamilisha tukaingia mlango wa tatu ambao ni asabr kwa hivyo bado ayu walikhwa tunaendelea na mlango huu wa tatu ambao ni mlango asabr na mlango huu wa asabr katika riadha salihin ndani yake umebeba hadithi 29 mlango asabru ndani yake umebeba hadithi 29 katika hadithi hizo 29 Katika kule kwaendelea kwa elezea ya hadithi hizo Tumefika katika hadithi ya kumi na moja Hadithi ya kumi na moja Katika amlangu wa asabar Katika riyadho salihin Hadithi hii ya kumi na moja Okiwa utahisabu kwanzia muanzo ya riyadho salihin Inakua ni hadithi, ina hadithi ya 30 na tano Inakua ni hadithi ya 30 na tano Kwa hivyo chukua hile jumla Hadithi 1190 Takriba na 80 uh, Utoe 30 na tano Utaona zile hadithi ambazo Tumebakia nazo kuzikamilisha Allah subhanu wa ta'ala kitu pa uhai Na uwezo na guvu inshaAllah wa ta'ala Kwa hivyo tumefika hadithi na 35 Katika mlangu wa sabr Tukwa katika hadithi ya kumi na moja A, Kawaida manhaja ya kwelezea hadithi Manhaja kusomesha na hadithi katika vikao hivyo Manhaja nyewe ni kama ifuatavyo Kwanza tunasoma hadithi ya mtume alayhi salatu wa salam Kama libo itaja imamu nawawi katika riyadhus falihin ya ya hadithi hiyo au au au vizuri, maneno yake, halafu tunakwenda katika kwanza kwanza, ambayo ni na hadith, hadithia, ಬಾ ಸೋಮ ಹದೀಸ ಹಿ ಮಾರಾ ಮೋಜ ಓ ಮಾರೀಲಿ ಬಕಾ ಇಸ್ಕಿ vya sunna, Imam nawe natuambia rawahu al-Bukhari Kaza sisi tunaengalia ili hadithi Imam al-Bukhari amepokea wapi Imam nawe natuambia mutafakuni alai Kaza tunaruli tunaengalia hadithi hii Bukhari amepetawa wapi Na muslim kathalika amepetawa wapi katika Mitabuviao Haa ni masala ya kwanza kawaida tunayazugumzia Yanaituwa azuhul hadithi Masala ya pili katika manhaji yetu ya sherehe ya hadithi Tunaingia katika masala ya pili Ambawa yanaitua tarjamatu arrawi Tarjamatu arrawi Rawi rawi al-hadith al-hadith Au Au au tarjamatu hadith. Kukiwa na Na zaidi zaidi ya Ya mpokezi mpokezi mmoja katika katika au, moja au yule Tunatoa yake yake iko vipi hadithi hii ni nani Tumjue, tunajua jina lake tunapata faida kuisoma angalau kwa isoma, ke, khasa khasa masahaba wa mtume ರಾವಿ ಆಮೇಲೆ ಸೋಲಾಮ Mbizuri kuwajua, kuna masahaba mingine Tushawaskia, kuna sahaba mingine Sahabatu Rasulillah Alayhi salatu wa salam Hata hatu wajui Masa kwa hivu tukaweka hii mabhath Kathalika inafayda naniyake Na umuhimu na ilmu ya kuwajua Sahaba zake alayhi salatu wa salam Na wakati mingine hadithi Inanza kuanzia kwa tabi Hayanzi moja kwa moja kwa Kwa sahabi, inanza kwa tabi Kama hii hadithi ya kumi na moja Tuleonayo hadith ya 35 kwanza mwanzo wa riyadu salihin imamu nawawi akahitaja kwanza kwa tabi'i halafu kamtaja sahabi ndio akahitaja hadithi ya mtume swlawatu allahhi wa salamuhu alay kwapo tunachukua mabhath ya tarjamatu rawi ili tupate faida ya kujua sahaba wa mtume na wapokezi wa hadithi wakiwa ni tabiina na masahaba tujue sira yao kwa ufupi mukhtasar ili tufaidike kadhalika na sira za sahabatu rasulillah alayhi salatu wa salam Mabhath ya tatu au masala ya tatu ambayo tunakundanayo katika manhaji ya hadith Katika vikao hivi ni sharhu gharibi al hadith Sharhu gharibi al hadith Tunangalia katika hili hadith yale maneno ambayo ni magumu Maneno ambayo siyo ya kawaidi katika luga ya kiarab Au maneno ambayo hata kama pengine ya najulikana ya kiya siflani Lakini muradi wake nini yale maneno Nini mana ya maneno yale ya liyokuja katika حديثي امطوم عليه الصلاه والسلام هي ينaitwa gharib gharib alhadith na hii ni ilmu kubwa ilmu pana katika ilmu ya tafsir kadhalika katika tafsiri ya qur'an katika tafsiri ya qur'an kuna ilmu inaitwa gharib alquran na katika ilmu ya hadith kadhalika kuna ilmu inaitwa gharibu gharib alhadith gharib alquran ilmu kubwa pana kumetungwa vitabu vingi ndani yake mpaka wanazoni vitabu hivyo wakavipanga katika mustawayat mustawa wachini kabisa mustawa katikati na mustawa wajuu gharibu alquran ukiwa taka kusoma gharibu alquran mustawa wachini kabisa ni vitabu ambavyo vinajulikana gharibu alquran lilimami abi talib almakki gharibu alquran wajehunnahar la lishaikh abdulaziz alharbi na vitabu vingine kama hivi vya chini vya wale wanaanza kusoma kisha vitabu katika marhala ya wastani ni gharibu alquran libni qutaiba mathalan gharibu alquran libni qutaiba kitabu mashhur yanazungumzia gharib alquran pek yake lakini mstari wakati katati kidogo mstari wajuu kabisa wa gharib alquran ni kama vile kitabu cha alimamu alsafahani gharib alquran la safahani ambayo hiyo inaitwa ni kamusi ya quran kamusi ya quran neno lolote katika quran ambalo la kutatiza fungua kitabu hicho cha safahani utalipata pale ndani na anayelezea neno lile kwa ushahidi wa aya za quran ushahidi wa lugha ya karabu ushahidi wa mashairi ya karabu kwa nji hapana kabisa kwa hivyo unafaidika kujua gharibu alquran kabla ya kujua tafsiri ya aya kadhalika ilmu hii ipo katika hadith hadith tuna gharibu alhadith ambao wanazuoni wametunga vitabu vikubwa vikubwa ndani yake kitabu kikubwa mashuhuri kabisa katika gharibu alhadith kwa wale wanazuoni jana wetu ambao wanosoma ilmu almustalah au ilmu alhadith au ilmu sharh alhadith kitabu kinaitwa gharibu alhadith li ibn al athir gharibu alhadith li ibn al athir kitabu hiki ni kamusi ya hadithi neno lolote katika hadithi ya mtume halesallahu alaihi wasallam yoyote inayokutatiza fungua kitabu cha gharibul hadith cha ibn al athir ndio kamusi ya hadithi hiyo ukifungua hapo ndani utaona neno hili kumbe maana yake ni hii neno hili maana yake ni hii neno hili maana yake ni hii halafu ndio uje katika tafsiri tafsiri ya hadithi kwa hivyo hii ni mabحث ya tatu ambayo kadhalika tunaifuatilia tunapokuwa tunaelezea hadithi au tunaposherehesha hadithi mabحث yane ya musho tunazumumza kadhalika katika manheji yetu ya sharh alhadith katika vikao hivi ayu alikhwa tunakuja katika masala ya istimbatu alahkam walfawaid tunatakuwa zile ahkam na fawaid zilizomo ndani ya hadith hadithi hii ambayo tushaisoma faida zake ni zipi ahkam zake za fikhi ni zipi faida faida tunazigawana kama kuna fawaid tarbawiya kama kuna tafawaid ilmiah kama kuna fawaid tarikhia kama kuna fawaid fiqhiyya na kadhalika kwa hivyo tunataja hizi fawaid kama zilivyokuja katika vitabu vya wanazuoni wa hadith ambao walosharehesha hadith hii kina al-Imam al-Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani katika Fathul Bari kina al-Imam al-Nawawi katika sharh sharhi yake sahih Muslim na wanazuoni wengine kadha wa kadha ambao wameandika vitabu vya sharh al-hadith Tuna rudi katika vitabu hivu Alafu tuna pekua pekua a, Zile fawait na zile ahkam Ambazo wanazuhoni wamezitaja kuhusiana na hadithi hiyo Kwa hivu wa ikhwan Huo ni muktasari <coughs> Wa ule mfumo ambao tuwa ufata katika Kuelezea hadithi hapa za mtume Alayhi sara to salam katika vikao hivu Hili tuwe na bayana Tunapokuwa tunataja kile hadithi Tujue hii ndiyo manhajeto ya sharhu ili hadithi Kwa mara nyingine ya pili Kwa faida ya wale ambao pengina wananukulu Awa nasikiliza kwa makini و مختصر منهج شرح الحديث ني اولا بعد قراءه الحديث اولا عزو الحديث ثانيا ترجمه الراوي ثالثا شرح الغريب رابعا استنباط الفوائد والاحكام احكام الحديث والفوائد المستنبطه من الحديث هي نديو شرح او منهج مختصر يا يا يا حديث حديثي ambao twazisoma hapa mambo mengine yanahusiana na hadithi ehwan pengine si si ndikao yake hapa kwa sababu ni kikao cha umumu nnas kwa hivyo kuna mabaith zingine ambazo pengine tutaziweka mbali kwa sababu ya kwamba ni mabaith <coughs> ya kielimu inabidi watu kuzama ndani sasa wengine baadhi wa wenzetu pengine labda hawana misingi mizuri mizizi ya ya, ya kielimu huenda wakawa wa, waka wa, waka wa, pengine hawana uh, ufahamu mzuri katika masuala hayo kwa hivyo tunatosheka na haya mambo manne ambayo tumeyataja حديثي اليوم ايها الاخوه كما ليو تajeن حديث 11 يا باب الصبر حديثه 35 كوانزيا مروه رياض الصالحين انا اسمع امام النووي رحمه الله تعالى عليه عن عطاء ابن ابي رباح عن عن عطاء بن ابي رباح رضي الله عنه قال قال لي ابن عباس قال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 ان شئتي صبرتي ولك الجنه وان شئتي دعوتي الله ان يعافيك فقلت اصبر فقالت اني اتكشف فادعوا الله لي ان لا اتكشف فدعا الله لها متفق عليه هي دي حديث 11 يا اخوان الايويك امام نووي ketika رياض الصالحين chini ya mlango wa sabr anasema imamu nawawi kwa luga ya kiswahili nunaayisoma kwa luga ya kiswahili halafu ndiyo tuengi tundele mbedi na yale maninu yetu ambazo ya tumiataja au zili mabahith ambazo ya tumiataja anasema imamu nawawi an ata bin abi rabah hadithi kutuwa ku ata bin abi rabah anasema kala li ibnu abbas randhi allahu anhuma sahaba abdullahi ibnu abbas alini ambiya alini ambiya amambiya ata bin abi rabah wa mekapa moja Mwanafunzi wake A mwambia Ala uri kamraatan min ahli janna Jee siku uneshi mwanamke katika wa, watu wa peponi Siku uneshi mwanamke Miongoni ma watu wa peponi Unataka niku uneshi mwanamke miongoni wa ma watu wa peponi Ataa akamjibu mwalimu wake Sohabo wa mtume alayhi s-salatu wa salam Abdullah ibn Abbas Radhi allahu an huma Akamuambia bala Kwani Ni uneshi Akamuambia Abdullah ibn Abbas Akamuambia ataa هذه المرأة السوداء هو يمنمك موسي أتت النبي صلى الله عليه وسلم أليكو جنبك ومتومي عليه الصلاة والسلام فقالت أكمنبي ومتومي عليه الصلاة والسلام إني أسرع إني أسرع ميمي ننمراذي أمبايا ينني جيا ينني فاني نانقوكا Mimin na marathi ambayo ya nijia, ya nifanya na anguka chini kwenye ardi. Wa inni atakashaf, napindi na puanguka kwa ajili ya marathi hayo, huwa pali na puanguka utokea wakati mwengine, au utokea njia ambayo inabidi mimi ni, uh, ni, niwe siko katika stara. Inabidi niwe siko katika stara wakati na puanguka. Na anguka, tasa huwa sina fahamu, katika kule kuanguka kwangu, na anguka kwa hali ambayo stara yangu inaundoka. Kwa hivyo kuna sehemu fulani zangu za mwili ambazo za unesha Hazifai kuonekana Fadrullaha li Kwa hivyo na kuomba uniyombe Uniyombe Allah subhanahu wa ta'ala Kala chume alayhi salatu wa salam Akajibu kumuambia bibi yule Akamambia in shi'ti ukitaka Au ukipenda In shi'ti sabarti ikiwa unataka subiri wala kil janna na ukisubiri malipo yako ni pepo wa inshiiti na ukitaka au ukipenda daa utullah an yaafiyati nitakuombea allah subhanahu wa taala akupoze vile unavotaka umekuja kuniomba ni kuombea allah subhanahu wa taala mimi nitakuombea lakini ikiwa unataka subiri na ikiwa unataka nitakuombea allah subhanahu wa taala kuondolea maradhi hayo Nibiyule, haka mjibu mtume alayhi s-salatu wa salam, haka mambia, faqalat, haka sema, asbiru, mtasubiri. Faqalat, haka indeleya tena mbele kusema, kumambia mtume alayhi s-salatu wa salam, inni atakashaf, lakini mimin napuanguka, starayangu huo ndoka, faduun laaha li an la atakashaf, kwa hivyo ni onbehe Allah subhanahu wa ta'ala, nisi, nistirike, stara yang mwili wangu au aurah yangu isionekane niombe Allah subhanahu wa ta'ala niwe na stara fad'a Allah subhanahu wa ta'ala laha jumu'a alaihi salatu wasalam akamuombe Allah subhanahu wa ta'ala kumuombea bibi huyu akamuombea fad'a Allah laha muttafaqun alayh hi ndio tafsiri ya hadith hii ekhwan msiwe na haraka tutaingia katika fawaid tutaingia katika sharh ya gharibul hadith lakini ni mewapa kwa luga kiswahili ili haya maneno mpatekwelewa tozungumza hadithi gani tuwanze mabhati ya kwanza au masala ya kwanza azwu al hadith imamu nawe ya lisema mutathakuna aliki tuliwambia katika siku za nyuma wanazuoni wa hadith wanapuzungumza katika mlango wa mstalahu al hadith au wanapuzungumza katika ilmu ya mstalahu al hadith kuna haya matamishi mawili ambayo baadhi ya ikwa au baadhi ya wanafunzi wa nayatatiza kuna tamukula rawahu al-Bukhari wa muslim Na Na kuna baadhi baadhi ya ya ya ya Ya watu au au Au vijana wanafunzi. Wanadhani haya haya mawili mawili moja. Ukisikia Unadhani al-Bukhari al-Bukhari wa wa muslim. muslim. Lakini katika kiilimu hadith. mustalah. kusema Au ನಾ al-Bukhari wa muslim. tamana nzuri ya ikhwan kaza rawahu al-bukhari wa muslim majulkana ameipokea imam al-bukhari na muslim mutafaqun alayhi ina maana ya rawahu al-bukhari wa muslim kisha ina maana nyingine ya ziada maana ya ziada ile iko katika mutafaqun alayhi ni kuwa hadithi ile ameipokea imam al-bukhari na ameipokea imam muslim kutoka kwa sahaba huyo huyo mmoja hiyo ndio mutafaqun alayhi ukisikia rawahu al-bukhari wa muslim maana ki hadithi hiyo Imam al-Bukhari ameipokea na Imam Muslim kaipokea katika sahihi yake wote wawili katika sahihi zao lakini huyu kutoka kwa sahaba mwingine na huyu uta kutoka kwa sahaba mwingine imeeleweka nafikiri hapa athwani Bukhari mathalan amempokea kutoka kwa Abu Hurairah Muslim ametoa kutoka kwa Anas bin Malik hiyo utasemaje unasema rawahu al-Bukhari wa Muslim hadithi iko kwa Bukhari kweli iko kwa Muslim kweli lakini sahabi aliyeko kwa bukhari ni mwingine na aliyeko kwa muslim mwingine hapo wanazuoni wanatuona tumia tamkwa rawahu au akhrajahu al-bukhari wa muslim faida hiyo ya kihadith lakini unaposema muttafaqun alay kama alivosema imam nawawi hapa maana yake hadithi hii kwa bukhari na kwa muslim sahaba ni huyo huyo mmoja ndio maana ukifungua sahihih al-bukhari na ukifungua sahihih muslim kweli utapata hadithi hii kutoka kwa abdullah ibn abbas peke yake al-Bukhari, al-marzah. al-Bukhari al-marzah. kitabu al kitabu al Bukhari, vyake ambacho kitabu Kitabu cha wagonjwa. Ala ya kitabu ana Ana miongoni katika wagonjwa. ya mlango. Mlango ambayo ಇಮಾಮ باب فضل من يسرع من الريح باب فضل من يسرع من الريح mlango kwa yule ambaye anayeangushwa chini kwenye ardhi minarih kutokana na upepo anaangushwa chini kwenye ardhi kutokana na nini na upepo umefahamu vipi ahmed maneno haya tuseme wewe sasa hivi umeifungua sahihi al-bukhari ukaona hadithi hii kisha ukaona yule mlango tarjama ya imam al-bukhari hasema bab man yusra fadhil man yusra min rih halafu talea vipi maneno haya hebu tuelezee kwa Kiswahili nini hili tamko la bab man yusra min arrih yani mtu apita barabarani halafu ukaja upepo ka kumwangusha sindio ulivofahamu hivo tamam sahih au la haya twende mbele hio ni sahihi bukhari ya ikwan sahih muslim imamu muslim amepokea hadithi hii katika kitabu ambacho amekiita kitabul birri wassilati wal adab kitabul birri wassilah wal adab wengine wanasema kitabul silah wal bir wal adab maana yake ni moja takdim na ta'khir kwa hivyo kitabul birri wassilah wal adab ndiko kitabu ambacho katika sahihi muslim utapata hadithi hii chini ya kitabu hicho hadith hii utaipata katika mlango gani utaipata katika mlango ambao unasema babu thawabul mu'min فيما yusibuhu min maradhin au huzn bab mlango ambao unasema thawabul mu'min thawabu ya mu'min anayoipata فيما yusibuhu min maradh kutokana na maradhi yanayomfika au huzn au huzuni inayofika mlango huyu e ikhwani na faida kubwa ndani yake ingawa sahih muslim milango iliyoko katika sahih Muslim hakuyaweka Imam Muslim Imam Muslim hakuyaweka ile milango na hii ni faida pengine baadhi ya talaba tulilm alhadith labda hawafahamu lakini Imam Muslim ekhwan tofauti ya sahih Muslim na sahih al-Bukhari ni kwa sahih al-Bukhari Imam al-Bukhari ameweka kitabu na chini ya kitabu akaweka abwab mlango wa kadha kitabu bad' al-wahy bab kadha Kitabu Kitabu l-iman, l-ilm, Tamam? Hii ya ya yeye mwenyewe Bukhari. kisha weka kish hadithi, hadithi, hadithi hadithi hadithi, hadithi chini Chini yake, na nyingine. namna i. Imam muslim, kuweka hakuweka ಬಾ ಕದಾ ಬದಾ ಬಮಲಾ ಕೆ ನಾ ಹಮೋ ಮುಗೀನ afike kwenye kitabu ಚೆಂಗೀಯ haya taje kitabu kingine kitabu al-iman halafu taje zile hadithi ende kwenye kitabu kingine namna hii tumelewa na ikhwan sasa swala ikio imamu muslim hakuiweka yeye ile milango ile milango katika sahihi muslim nane ameiweka maana kile ukifungua sahihi muslim utakuta kitabu kisha kuna bab kama vile tulivyosoma sasa hivi tumesema kitabu al-birri wasila waladab bab thawabul mu'min fima yusibuhu min maradhin au huzn sasa hii bab nane ameiweka ika imam muslimi ni mmoja hapo yakojea ameweka kitabu kitabu kitabu kwa kachaja hadithi nani yake tamaa wa ikhwan haya hio homa takuna kutafuta wende kutafute alafu utletee jwabuo siku ya jumamosi ijayo kisha utapata zawadi yako inshallah taala alafu amen homa yako hio pamoja na wenzio lakini jwabuo tatoka kwako imam eh imam anawi haya unaoshahidi maneno haya alakha ni nasema imam anawi ندوي عليه وكا الى ملango امام مسلم ما كوeka ملango ايخواني هي ني قاولي مشهور عند علماء الحديث الامام مسلم ما وضع الابواب اذا من وضع الابواب يا الاخ مين اسيما امام ناوي والذي وضع الابواب هي ندوي عليه وكا الى ملango منكبالي انا جوابك او نسمعك نكبالي يا اخوان تمبه zawadi kama mukbaliana tumbi zawadi ها ايش تقولوا Imam Nabi, kwa kama Kama Kama kama kama ni hivyo, ndio tumpe, sema. Hakikisha pia huyu, hapa, leakage. ಲಿಖೇ ಹಿಖವಾ tumemaliza azwul hadith tumemaliza azwul hadith sasa tunakwenda katika mlango wa pili tarjamatu rawi tarjamatu arrawi rawi leko hapa wa kwanza ya ikhwan ni ata ibn abi rabah ata ibn abi rabah man huwa ata ibn abi rabah ata ibn abi rabah tabi'i tabi'i mnajua nyinyi ni mtu ambaye amemona sahaba masahaba wa mtume alayhi salatu wa salam wama ta'munan na kafa akiwa ni muumini huyo ndio aitwa tabi'i aliwaona masahaba hata angalau ni mmoja yoyote alikatika wale waliokuja baada ya masahaba ambaye aliwaona masahaba huyo aitwa tabi'i hasa hawa tabi'in wana tabaka kuna kibar at-tabi'in na kuna tabaka ya mutabi'in ambao ni mtawassit halafu kuna sigar at-tabi'in tabaka nyingine ya tabi'in ni a'imma wale a'imma at-tabi'in walikuwa maimam walikuwa na ilmu maulama katika tabi'i sasa huyu ataa bin abi ramah tu wamekawaapi wanazoni wanasema huyu anaingia katika tabaka ya a'immatut tabi'i a'immatu attabi'in katika maimamu wa tabi'i si tabi'i tu peke yake tabi'i na alikuwa ni mmoja katika a'imma a'imma fil ilm a'imma karke ni fil ilm kwa hivyo huyu kana imaman min a'immati attabi'in fil ilm kama vile sa'id ibn musayyab kama vile hasan al-basri na wengineo hawa wote walikuwa a'imma min tabi'in kwa hivyo huyo atab ibn abi rabah waweka katika grupo hiyo hiyo kazaliwa mwaka wa 27 hijria katika khilafa ya uthman ibn affan radiyallahu anhu yeye mwenyewe ni maula maula huyo atab ibn abi rabah alikuwa ni maula maula ni mtu ambaye alikuwa ni mtumwa kisha akawa chwa huru huyo aitwa maula satisama maneno hayo yana namna alivyo mazito eikhwan maula lakini kole kwa kwake kwamba yeye alikuwa ni mtumwa hakukumrudisha nyuma wala hakukumzuia kumfanya yeye kuitafuta elimu na bali bali alitafuta ile elimu ya ikhwan mpaka hata sara imama min aimmatil ilm hata sara imama wao maula galia maneno ya kwa namna alivyo mazito eh maula lakini kule kwa kwake kwamba alikuwa ni mtumwa akusema mimi ni mtumwa akabaki nyuma eh <coughs> akajarudisha nyuma kwa kwa yeye ni maula <coughs> kana abdan thumma asbaha hurran na hakukumzuia akasoma elimu na mbele yake kuna sahaba tu rasulilah muangalie mwalimu wake nani bahar al umma حبر الامه عبد الله ابن عباس ديم ولي موقه فايوه سي اعجبه كوا عطاء بن ابي رباح وكوا لازما ابن عباس رضي الله عنه ملازمه تامه ابن عباس peke yake bali hata masahaba wengine ambao عطاء بن ابي رباح alikutana nao asema yeye mwenyewe عطاء بن ابي رباح صليت alikuwa ana sali imamu anaposema wala dhalin asema na sali katika msikiti kuna sahaba tu rasulillah 200 aswali nao katika msikiti asema faida bil masjid yarujju bi amin min mi atai nafas min sahaba rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahaba 200 wamtume alaihi wasallam katika wale msikiti si wao peke yao lakini katika wale msikiti kuna sahaba 200 yeye aswali nao wanasema amin pamoja na imam hao ndio masahaba aliokuwa atabi nabirabah unaona je ilmu yake ndio kana imaman min aimmati alilm kana wi'an min awiyati alilm aka kulia pale makkah akasoma pale makkah toka kwa sahaba tu rasulilah sallallahu alayhi wasallam hata sara imama kama tulivotajia akajulikana na elimu yake akajulikana na ibada yake ushtuhi bi alibada wa bililmi wa bizuhd ukisoma sira yake utakuta wale maimamu wakubwa wakubwa wote wanamsifu abdul malik ibn jurayj katika kusifu ibada ya ata bin abi rabaah أنا سيما كان عطا لما كبير وضعفا عطا بن أبي رباه اللي كان يقوم بمئتي آية من سورة البقرة في صلاة ركع موجا أشيكوا من كونغو هجوزتين هجوزتين هجوزتين هجوزتين يقوم بمئتي آية يقوم بمئتي آية سورة البقرة أنا سيما كان ركع موجا وآية من ينبيلي wewe ni mkongo ashakuwa mtu mzima hajiwezi tena sasa alipokuwa na nguvu zake alikuwa akisimama kiasi gani na wewe una nguvu zako unasimama na aya ngapi katika qiamo lay una nguvu zako barabara sharp qawi ha qawi kam taqum kam min alaya taqumu biha ataba ibn abi rabah anasema abd almalik ibn jurayj lamma kabira wa dha'ufa ashakuwa mtu mzima mkongo hawezi tena sasa aya 200 asimama nazo kwenye rak'a moja هذه عباده حطاب بن ابي رباح من ائمه التابعين كان هو هو اسهم عبد الملك بن ابي جريح اسما كان المسجد فراش حطاب 20 سنه مسكيتي دي اللي كان كان tandiko ل حطاب بن ابي رباح ميكه 20 قالوا هنا كتانده كتانه شكه المسجد 20 سنه ما يبرح من المسجد حجه رضي الله عنه وارضاه 70 حاجه ال حجي ما را 70 ذي الحجه زكي اللي ذو حجه عطاب بن ابي رباح هي نيهponde واعباده زكي وبنده وعلمه ياهثنى عليه العلماء اثنى عليه الائمه ائمه العلم والمسفو عطاب بن ابي رباح سكيذا ثناء يا علماء الامه نمنا واللي بنزغمزيه عطاب بن ابي رباح امام الشافعي رحمه الله تعالى عليه امام الشافعي امام محمد بن ادريس امام المذهب الشافعي قال ما رايت تابعيا اتبع لحديث من عطاء او اكثر اتبعا لحديث للحديث من عطاب ابي رباح سكمونا تابعيه يوتى امباء انا فواته من حديث زمطومه عليه الصلاه والسلام كمشند عطاب بن ابي رباح ابو حنيفه ابو حنيفه رضي الله عنه او رحم الله تعالى عليه يقول ما لقيت احدا افضل من عطاء سيكون اكو نعمتو بورا بورا زايد كمشيد عطاء بن ابي رباح هذا امام ابو حنيفه رحمه الله تعالى عليه وبقيه الائمه كنا احمد بن محمد كاني اكا وانا مننوياتي انا اسمع سيكون نعمتو امباي يطلب في علمي وجه الله الا هؤلاء الثلاثه اكتاجه واحد من تلك الثلاثه ambao يطلب بعلمي وجه الله عطاء بن ابي رباح نا ونزوني وكايلزا مننوياتي كثيرا في مدح هذا عطاء بن ابي رباح نا وكايهليزا قُد نني منزله yake na sharaf yake na na kiwango chake cha elimu na ibada na zuhud radiyallahu anhu arbah al-kufa mwaka wa 115 hijria na kuziki mji wa makkah huyu ni atabi ibn abirbah yaa kwani tumemueleza kwa ufupi na baada ya tarjumaa ataa tarjuma nyingine inayofuata ni abdullah ibn abbas na abdullah ibn abbas sabaqat tarjamatu fi ahadith sabiqah tumewahi kutaja tayari tarjuma yake katika hadithi zilizotangulia nyuma hakuna haja ya kurudia tena tarjuma yake tunakwenda sasa katika mabحث ya tatu ayu walikhwa ambayo ni gharibu alhadith tunataja yale maneno ambayo katika hadithi yamekuja lakini yanahitajia ufafanuzi hata kama yaeleweka lakini yanahitajia kidogo sharh fulani tupate kuelewa ile maneno <coughs> maana yake ni nini neno la kwanza ya ikhwan damko <coughs> la kwanza au ibara ya kwanza katika hadithi ambayo inahitaji ufafanuzi kidogo ni ala uri kamra'atan min ahli aljannah jasi kuoneshi mwanamke miongoni mawatu wa peponi man hiya hadhihi almar'a sual huyu mwanamke ni mwanamke gani man hiya hadhihi almar'a kwa hivi ni garibi ya kwanza na kwa hakika si garibi hili linaitwa ilmu almuhamat katika ilmu ya hadith kuna ilmu ambayo kuna mlango au kipengee ambacho kinaitwa almuhamat المبهمات هي الmaneno ni yale majina ambayo yametajwa lakini bila kutajwa ni ni ni yani asmaa al-mubhamah majina ambayo yamekuja lakini hawakutajwa wenyewe ni nani kwa majina yao yani waambiwa tu babake fulani waambiwa mtu fulani lakini man huwa mathalan ndani ya Qurani iku kadhalika ilmu al-mubhamat katika Qur'an wasoma ndani ya Qurani mathalan wa jaa rajulun min aqsal madinati yasha وجاء من اقصى المدينه رجل يسحا من هو هذا الرجل من هو هذا الرجل تمام مبهم اساكيو مبهم وكتاكم جوا هو mtu nani utarudi katika ilmu ya tafsir uangalie man hadha arajul ladhi ubhima ismuhu fi hadhihi al-ayah kwa ndani hadith za mtume alayhi salatu wasalam kadhalika kuna mubhamat na mubhamat ni yale ni yale matamshi ambayo yanakuja hawakutajwa wale wenyewe ni kina nani bi, as, bi asmaihim sasa kuna kuna hikma ndani yake ayu walikhwa baadhi ya hikam ukataja wanawazoni ni kwamba hakuna faida kubwa ambayo aulaya taratab ala dhikri alasmai hukm hakuna hukm inayofungamana na kutaja yale majina bali angalia mafunzo kwa hivyo kama hukujua jina ni ni nani anayehusika hakuna madhara wala hakuna hasara ya kutojua iwapo imetajwa imekuja katika Uh, katika baadhi ya riwayat Itakua ni faidha ya kiilimu umeipati Lakini kama ukujua Huto dhurika wala usiyazi kupoteza wakati Kutafuta huyu mtu nari Kuna mubahamati zengine hazina faidha Imam wa nawawi ya mestadja ndani ya tafsir Kuna baadhi ya mubahamati Ni kupoteza wakati Na ni katika takalluf Ambayo tumekatazwa sisi wa islamu Kuifanya ndani ya Qur'an Na ndani ya kiilmu Mathalan Allah subhanu wa ta'ala Hamewataaja wale ashabu al-kafu inna ashab al-kahfi wal-raqimi kanu min ayatina ajaba, akataja pamoja na yule mbawao, hala kuna watu wakangia katika taklif, wakifunguwa hii ilmu al-mubham, wakaangalia hawa ashabu al-kahfi nkina nani majina yao, wako vipi yule mbawao rangi gani alikuwa ni umba, esha imamu nao ya kailiza maneno mazito katika masalahaya kwa mba hii ni takalluf mba hii sisi wa islamu hatufahi ku ingia katika milangoi kwa hivyo hapa Ewa lichwa katika hadithi hii Hapa kuna mubham Mubham enyewe ni ala orika hathi il mara Tasa tuaitukua hii faida Kwa sababu ya ikwan Katika riwaya ya Bukhari Huyo bibi ya metajwa Katika riwaya ya imamul Bukhari Huyo bibi katajwa nani Diyo mana tuaitaja hii mubham Na lau kama pingine Bukhari Imamul Bukhari ya kuitaja Imam muslim ya kuitaja Wanazoni ya kushulika nayo Na sisi kathalika tungei Tungei wache Huyo bibi ayo ni ikhwa nirudi katika sahihi ya Bukhari jina lake anaitwa um Zufar um Zufar katika riwayati zingine kwa sababu hadithi hii haikupokewa na Bukhari na Muslim peke yake imepokewa katika vitabu vingine kadhalika wa sunna sasa kuingia katika vitabu wa sunna vingine ambapo vimetaja hadithi hii Musnad al-Imam Ahmad amepokea hadithi hii Imam Ahmad katika Musnad al-Imam an-Nasa'i amepokea hadithi hii katika Sunan al-Kubra al-imam al-baihaqi amepokea hadithi hii katika vitabu viwili katika shu'abul iman na katika dala'il an-nubuwwah vitabu vote hivi vimepokea hadithi hizo ukirudi katika hivi vitabu kipe kwa pekoa utakuta kuna riwaya ambazo zimeelezea zaidi huyu bibi nani kwa hivyo bibi huyu ayi khwan jina lake au kunia yake ni ummu zufarh hiyo ni kunia jina lake wakasema jina lake tusamma suaira suaira na katika riwaya zingine ikaja kwa jina la shuqaira au shuaira kwa hivyo kuna majina mawili jina la kwanza ni suaira na jina la pili wanasema ni shuqaira sasa tofauti iliyo hapa ni tofauti ya kudhibiti hili neno suaira au shuqaira na kunia yake kama tulivyosema ni ummu zofar alhabashia ummu zofar alhabashia kwa hivyo ukifungua sahih muslim utaliona hili jina liko katika sahiha afwan al-bukhari وتاليون هذه الجنه اللي متجى ام زف في كتابه صحيح البخاري من هناك يا اخوان حapo طيب وانا اسمع وانا زوونه واندي ليها كتوامبيا هو ام زف رناني ام زف ر هو هي السهيره الحبشيه كانت ماشطه خديجه اللي كان ليه يولي مراهق اللي هي كان كازي يكي مخصوص وكمتانا او كمسونغيله بيبي خديجه مكيو متوم عليه الصلاه والسلام ماشطه خديجه هو ام زف alikuwa ni bibi ambaye kazi yake wakati ule kwa hivyo ni mwanamke wa zamani ya ihwan wa zamani sana atabiin abi rabah mwenyewe alimkuta mwanamke huyu tayari achakuwa mtu mzima mkongwe wanasemwa na zoni raaha ata fi kibariha achakuwa mtu mzima sana kwa sababu alikuwa hai tangu wakati huo wa khadija alipokuwa hai alikuwa yeye ndiye mwenye kumsonga nyele khadija na baada ku, ku, ku, kuondoka khadija radhiallahu anha ule mwinguni ka تزور النبي صلى الله عليه وسلم فيكرمها ألقوا كم زور المتومة عليه الصلاة والسلام مارا كمارا نمتومة كلا نفومونة أنا مكمبو كمكيو خديجة أكيم كرم هو بيبي أم زفر ألقوا كم كرم كلا أكيا أكيم كرم أكيم بزواج نا سازوتي أنا مكمبو شمكيو خديجة رضي الله عنها وارضاها تشمجوا يا إخوة هذه المرأة طيب تنكوين كتك غريب يبيل غريب يبيلي اني اسرع اني اسرع ني ما نتمكو لا اسرع اسرع يا اخوان لنطكامانا معنى yake ni اطرح بالارض الطرح بالارض ni kwa mtu kuanguka katika ardhi hiyo inaitwa asraru natokamana wanazuoni wa sarf ilmu ya sarf katika lugha ya kiarabu ambayo ni auzanu alkalima wanasema sarahu yasra'uhu fa huwa masru'un aw sari' jamu yake ni sar'a kwa hivyo mtu unapomchukua sar'ahu fa idha sanata al insan yakunu sari'an masru'an unapofanya wrestling na mtu halafu kama ungusha kwenye ardhi chini pale unapoanguka aitwa masru' au sari' wabishikana na mtu namna yeye umeshikana naye kisha ukambwaga chini kule ukambwaga chini yule anayekuwa chini aitwa sari' tumelewa na vizuri ya ikhwan kilugha sasa wakiwa wengi wanaitwa sar'a watu wameanguka chini wanaitwa sar'a isome qur'an inasemaje suratul haqa saxxarha alayhim sab'a layalin wa thamaniyata ayamin husuman fatara alqauma fiha sar'a ايش معنى فطر القوم فيها سرعه سرعه جمعه سريع أي مطروحين بالأرف. أتوىونا وميانقوك كتك أرضي كتيني. ومفناجي ومكوفا. موتا. ومكوفا وات. هذا يماني أسرع. تبعينا يا إخوان. كيف يحب أن أسرع يتكلم أن أسرع وأن أسرع لأن أسرع لأن أسرع لأن أسرع لأن أسرع لأن أسرع لأن أسرع. ونزون ونطرع بيه يا إخوان. و هذا الصرع نصرعه نوعاني نأين بيلي. الاول او احدهما اين يا كنزه يا سرع ما يكون سببه انحباس الريح في منافذ الدماغ منن هذا يا منن ابن حجر كتابه فتح الباري الحافظ اين يا كنزه يا سرع ني مرض يا سرع الذي ينكون سببه انحباس الريح ني هبوب wakati unapokuwa umefungwa umeshikwa fi manafidhi ad-dimagh katika ma, katika vi hivi hivi mashimo ya ubongo yani upepo unazuiwa katika ubongo ukawa hauwezi kutoka unakuwa katika ubongo unabaki katika ubongo ule upepo hautoki tena katika ubongo kwenda katika mwili hii ni lugha ya kitabibu tib ya zamani wanatuambia maneno haya kwa hivyo kuna ugonjwa wa sara Na ugonja wa saru, ni ule ugonja ambao unamfika mtu Sababu yake unakuwa ni upepo Unapokuwa unazuyo katika ubongo Hawwezi kutoka Inhibasu rih Fi manafidhi Fi manafidhi dimagh Anenu ya kita alamu ya tib Katika ile tib ya zamani Ama yataja maneno haya Ibn Hajar al-Azqalani katika fathul bali Katika tiba ya kileo Walazungumza maneno haya haya Lakini kwa luga nyingine ya kisasa wanakwambia ni zile seli wakati ambapo zinatoa umeme ambao unakwenda kwa nguvu zaidi katika misuli ya mwili umeme kwa lugha ya kiingereza ni impulse twelewa na vizuri eh kwa hivyo ni ugonjo ambao zile seli zinatoka katika ubongo na zinakwenda kwa kasi au nguvu zaidi nia vile ninavyotakikana inaekwenda katika mwili lakini katika lugha ya kitiba ya kizamanini wanasema ni inhibaso rih fi manafidhi aldimagh huni ogonjwa wa sara ni popale ambayo inapelekea mtu anafikwa na katika misuli yake ya mwili anaingia na kitu ambacho kinaitwa katika lugha ya kiarabu atashanuj natashanuj katika lugha ya tiba ya kiingereza ni convulsions ile mwili kuomba unakauka kisha mtu anangouka chini halafu unamwona anatapaka mwili wake unapiga namna hiyo anatetemeka na mshauri wa mgonjwa wa wae ikhwan nyuma inataja katika lugha ya Kiswahili kifafa sasa kifafa ndio hiyo saru sasa sababu yake ya kwanza ni hiyo sababu yake ya kwanza wanasema wanazuoni katika tiba ya kizamani katika tiba inayojulikana ya wanazuoni wa atib wa nyuma wanasema inhibasu rih fi manafidhi ad-dimagh bongo linazuia upepo ambao hauwezi tena kwenda kwenye, kwenye, kwenye, kwenye katika mwili kwa hivyo ule mwili unasababisha unaingia una katika hali ya tashannuj Ndipapale mtu huanguka chini. Naupotewa nafahamu. Kasa wanamona natapakaha, anapija mikono, anapija mwili. Naona kichotake kime kawuka namna hii, yuko hivi, yuko chini kwenye arfu. Kifafa njimu nasema. Tamama ya kwan. Kingereza ya nitwaji. Kifafa ya in nitwaji ya kingereza. Epilepsy. Hsanti. Athani, sababu ya pili. Ya saru. Wanasema, sababu yake ya pili. Maneno na Ibn Hajar baru ya kwan. anasema wathani na aina ya pili ya asaruhu ma yakunu minal jinn ni suru inayotokamana na majini na hasa hasa majini wale ambao walio na nafsi mbaya au mbovu au chafu si majini wote ni wale majini wabaya anasema ibn hajar maradhi haya ya kifafa sababu yake nyingine ya pili ni ile kifafa kinayotokamana na majini Majini wanyo ni majini gani? Si wote Ni majini ambao ni wabaya Walio natabia mbovu Walio natabia mbaya Nafsi chafu Walio na ambao, wanafanya dhulma Kwa fanyia wanadamu Wanau kusudia kuawuthi wanadamu Au kuatia katika mateso Na kuatesa Na kuaharibia maisha yao Wanawatia marathi haya ya kifafu Majini Tumefahama ina ya kwa na? Kwa hivyo sababu mbili za asaru ni hizi Ambazo wamezitaja wanazuoni katika vitabu vyao Pake ilimu Sababu ya kwanza ni hiyo ambayo tumeitaja ni sababu ya kitiba na sababu ya pili ni sababu ambayo inotakamana na majini. Kwa hivyo si kifafa viaina zote za kifafa ukadhani inatakamana na majini. La. Wala si kifafa aina yote inatakamana na kwa sababu ya, ya ya ubongo kuzuia upepo au ubongo kusababisha impulse inakwenda kwa nguvu katika sehemu zingine za kimwili. La. Kuna aina hii na kuna aina hii. Wale wanaoelewa maradhi haya wanaweza wakaeleza kum, baada kumwangalia yule mgonjwa Hakaweza kumangalia kwa ishara fulani Na kwa dalili fulani Na kupengene kumusomea aya fulani pale Zile za rukia Haka jua gonjo huyu na kifafahichi Ni aina hii au ni aina hii Na baadja kujua Hataweza kujua ilaji aina gani achukue Ni marathi ya tiba ya kawaida Andatamambia hii nenda wewe Kapate tiba na ilaji ya kawaida Na ikiwa ni majini Hina kupa ta rukia Hini majini hali kuwa toa <coughs> غريبي يتالتك في الحديث يا إخوان ني أتكشف أنا سيما هو بيبي أتكشف مان أتكشف أنا سيما الحافظ ابن حجر أي تظهر عورتي أو أخشى أن تظهر عورتي دون أن أشعر أو من غير أن أشعر ابن حجر العسقلاني أنا سيما مان يتمكل أتكشف ما ناكن نين أسيما أخشى نوغبية أن تظهر عورتي, عورتي عورة ينغو كوني كانا min ghairi an ash'ur bila mimikujua mtu anapoefikwa na maradhi ya kifafa ikhwan akaanguka chini baada ya anapokuwa anatapaka nguo zake huenuka ikiwa ni mwanamke mathalan nguo zinapoinuka huenda au kuna uwezekano mkubwa haura yake kuonekana koneka, kuonekana naura yake kuonekana wakati ule bila shaka atakuwa hana fahamu kwamba ile aura inaonekana ديو معنى كما كما قال الحافظ ابن حجر من غير ان اشهر هي ديو معنى التكشاف تمماليز غريب الحديث هسه تندت الى الاحكام والثوائط المستنبطه من هذا الحديث بعد الاذان ان شاء الله تعالى الحكم الاول او الفائده الاولى يا اخوان المستنبطه من الحديث من قوله من قول ابن عباس رضي الله عنهما ألا أريك امرأة من أهل الجنة ألا أريك امرأة من أهل الجنة فإذا نتكمننا عبارة هي إخوان يا كوانزا ونسيما ونزوون من إنو يفتعي يؤخذ منه أن شهادة لمعين بالجنة أو بالنار من أمور الغيب التي تؤخذ بالتلقي من الكتاب والسنه لا مجال للعقل والاجتهاد فيه هذه الفائده الاولى نروديها يا, يا اخوان من قوله من قول ابن عباس الا اريك امراه من اهل الجنه ونزوني وانا اسمع يؤخذ منه ان شهاده لمعين بالجنه او بالنار من امور الغيب التي تؤخذ بالتلقي من الكتاب والسنه لا مجال للعقل والاجتهاد فيه نقطه ان النهايه مهمه يا اخوان هو من ملango عقيده من احكام العقد من الاحكام العقديه فائده هذه في العقيده ما انا من النهايه يا اخوان النيني وانا اسمع ونزولي في... هذي تمكو هيلي لا اريكم را من الجنه ابن عباس اممبيه منافسي واكي ابي رباح نسيكو نشي منامك مiongoni ma watu wa peponi حسى تمكو هيلي فائده yake ni hivi wanasema hukumu yake au miongoni ma faida wanasema anna shahada li muayyan bil janna au bil nar kutoa ushuhuda au shahidi au kumka, kumkatikia mtu kwamba yuenda peponi au yuenda motoni hii ndii shahada yani kutoa hukumu ya kwamba mtu fulani huyu yuenda peponi au mtu fulani huyu yuenda motoni hii ndio maana ya muayyan ashahada li muayyan منك انك تو حكم جو يا منت فلان معلوم هذا فلان هذا فلان هذا مصيره الى الجنه وفلان هذا مصيره الى النار معيد الشهاده لمعيد بالجنه او بالنار من امور العقيده ني كاتكا من امور العقيده او من امور الغيب ني كاتكا مambo يا عقيد او ني كاتكا مambo يا غيب كاتكا مambo يا غيب لا تخذ mambo haya hayatukuliwi ila بالتلقي isipokuwa kupitia kwa kupokea minalkitabu wa sunna toka kwenye qurani au toka kwenye sunna peke yake hukumu ya kusema fulani fulani fil janna fulani fil nar hukumu hiyai ikhwan la ya min umuri al ghaib yakunu بالتلقي min al kitabi wa sunna faqat فلان فلان هذا هذا هذا في في في في النار أبو لهب في النار النار لهب لهب لهب معين معين معين معين معين غير طيب هذا الحكم من وين من من وين تبت يدا وتب ما أغنى عنه ما وما كسب سيصلى ذات لهب. حكم من معين. فلان هذا معين في النار. جاء ಕುಮರ್ فلان وفلان في النار فلان هذا في الجنة من هو؟ أبو بكر في الجنة عمر في الجنة علي بن أبي طالب في الجنة عثماء بن عفان في الجنة وبقية العشرة المبشرين بالجنة من أين أخذنا هذا الحكم؟ من السنة إن يتوكى من بالنا مصدر هزم بيلي يسيقى قرآن السنة <تصفيق> مسلم مسلم Huna ruhusa. yoyote. Biaini. <coughs> Anna Anna Wa Mafi. Wanasema, La majala lil wal fi. Mlango huu. Hauna nafasi ndani yake. Ya ya ya kutumia kutumia akili. Wala kutumia ukatumia akili Wala Ukatumia hawa ya yaako, Ukatumia yaako, Ukatumia Ukatumia yako. yako. yako. hawa nafsi moyo kiakili na kiilimu. Ukasema mimi. kulingana na ijtihaadi yangu ninayoifanya huyu jamaa huenda motoni mambo hayo hakuna katika dini tumelewana eikhwan wazi kabisa huyo ni muayyan muayyan la نشهد لمعين بالجنه ولا بالنار الا ما جاء فيه الكتاب او جاء فيه سنه tumeitoa wapi hukumu ya eikhwan wanasema wanazoni fahadhihi almar'a Mimman Mimman shahida la ha, mimman shahida Laha Lahu mwanamke mwanamke mwanamke mawale ambao Sheria Au kitab na sunna Imekuja Ni peponi peponi Abbas Ibnu Abbas maneno Maneno haya Hakuyasema yeye yeye mwenyewe mwenyewe Hajui ghaib kusema huyu akili yake La ya kalam min aina ಲಹಾರುಹೇವೆ ಆಯತೋ Abbas اجاء بهذا الكلام من عند النبي صلى الله عليه وسلم قال سمعت هذه المراه السوداء اتت النبي صلى الله عليه وسلم من نهى ابن عباس امته كمتم واضح يا اخوان الفوزاهيلي لي وادي كبيس لفهميك ببياننا وادي كبيس هاتونا واسلاموا ruhusa يا كمشحوديه يويوته ketika watu bi'aini bi'aini فلان هذا فلان كجنا لك هوي هذا الى الجنه هذا الى النار لا ونتاجا ونيروحيوا كتجا ني صفه بكيك صفه تو بكيك من حج فلم يرفث ولم يفسق رجعك يوم ولدتك امك والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنة او يلى امه تنيقن يقين انه مات مشريكا مات كافرا فلما تبين له انه عدو لله تبرأ منه ونسمع ونزوون وتفسيط كيف تبين له انه عدو لله قالوا بموته تبين انه عدو لله بعد ما مات لأنه أصبح ميؤوسا منه في بعض التفاسير تمام طيب يا إخوان كيف مفلان بعينه لا يشهد له بالجنة ولا يشهد له بالنار تنتاجه وصفة بكاك أو إكيو أمت مثلا مات ونحن متيقنين بأنه مات كافرا مات مشركا مات على غير ملة الإسلام فهذا مات على الكفر مات على الكفر لكنها توجيه أمت عن كفر فيبي ربما تأب Wewe na mwanamtu tu hivi azunguka barabarani ukamwona mlevi namna hii kisha kafa ah yule bwana yule mtu wa motoni bwana alikuwa mlevi akilewa kila siku yule ah yule anaenda adhibiwa tu bwana Mungu akamsaidia kule mbele wake aenda kasaidia utasaidika vipi kule mbele kefa rafta rubama tab hadha baina wa baina rabbihi baina huwa baina rabbi rubama ta'ma fi akhiril lahazati hayatih ma adrak ma adrak ayuha muslim wajuaje wewe labda ile lahza yake ya mwisho ile ana masaa mawili matatu eh zimebakia yeye hajui kama yufa sio ile sakaratul maut la pale moshomosh pale roho yatoka kuna tena tauba kabla al maut akatubia pale akaswali rakaza yake mbili kama akaelekea kwa mwala wake kama akaelekea kwa allah ya rab inni tabt faghfir li ma salaf كيف تعرف بعدa pale akaka kalala kama yule bwana moja tuliwatolea kisa chake njitoria kisa chake hapo leo bwana mmoja mlevi miaka yake yote ya nyuma mwisho akaenda karudi kwa mkewe akamwambia niamsha sala alfajiri mkewe acheka wewe utasala alfajiri eh amdharau namna hiyo akaenda katawadha maskini akaswali raka zake mbili pale akalia karudi kwa mola wake yarab mimi tembo mwisho kabisa silewi tena akalala alala nia kwamba aamka alfajiri ashatubia ndio maa salam kuamka tena لذا watu wote wamtani pale hajuye hakuna juae aliyojiri pale nyumbani hata mkewe mwenye hajui kuna nini kumeendelea nini hakumwona kiswali yake alikwenda kalala yule jamaa alikwenda katawadha kaswali akatubia kwa Mola wake kaif takul hadha fil nahar wadih aykhwan tayib alfaida thaniya min alhadith fi qawli ibn abbas radiyallahu anhi hadhihi almar'atu sawda هذه المراه السوداء الله اكبر الله اكبر وانا سوري وانا اسمع يا اخوان فيه ketika maneno haya dalilun na dalil indani yake an al ibrata inda Allah ya kwamba ibra mbele ya Allah jalla jalaluhu bil a'mal salihah wa salah al qulub ni kwa a'mal جما عملي زوري وصلاح القلوب من مويو كتكاسيكا ولا حساب الالوان والانساب ولا سيحبر بالله سبحانه وتعالى قرانيه غوذي او ناساب هيلو حالينا اومهمو ووتي مبل الله سبحانه وتعالى هي ديو فايده يا اخوان يا ابن عباس كتاجا هيلينينو لا اسودا ديو فايده yake usija hapo ukafahamu vibaya maneno ya ibn abbas radhiallahu anhu ukasema mbona anamuongezea yule mwanamke anamuongezea neno as-sauda ukaanza kutumia falsafa yako hapo ile falsafa ya wale wa manassara la usitie falsafa hapa kuna faida ilmiah adhima aykhwat wana zuoni wa hadith istambatu hadhihi alfaida min hadha alkalām qālū raḥmatullāhi taʿālā ʿalayhim qālū fī hadha alkalām dalīlun ʿalā anna alʿibra ʿinda Allāhi tabāraka wa taʿālā bil aʿmāli ṣāliḥah wa ṣalāḥi alqulūb وليس بالألوان والأنساق. هكونا فايدة يؤتي ولا هكونا عبرا يؤتي بالله سبحانه وتعالى كو بتيك ورانجي ولا كو بتيك ونسابا. عبرا بالله الله ما هو على ماذا؟ بالعمل الصالح. العبرا عند الله تبارك وتعالى بصلاح القلوب. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. من عمل صالحا من ذكر صالحا أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة هذه العبرة عند الله تبارك وتعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائلا لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم ومن آياته خلق السماوات والأرض والأرض واختلاف السناتكم والوانكم ان في ذلك لايات للعالمين ولا وجوزي ووناو نيهلوا علامة هذه ذا الله سبحانه وتعالى لنا ميول ذاك فلهذه الالوان يا اخوان هذه الالوان تنفعنا هنا في الدنيا فقط اختلاف هذه الالوان اذا تفعت ستتعب الدنيا tuangalia rangi hii tuangalia rangi hii rangi hii mtu yaje rangi, rangi hii awe pita huko rangi hii wewe naenda kule rangi hii wewe naenda pale panda kule juu juu stage wewe rangi hii wewe naenda kakae kule wewe ona kule kule naenda kakae kule ankuja huko rangi hii ipita ankuja rangi hii ile nyingine ambaye wewe ngoja kwanza tabaga wana sisi hapa duniani kwa hizo rangi ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum mbele allah subhanahu wa ta'ala ikhwan hadi alwan la qimata laha albatta لا عبره لها قال dio faida ibn abbas amambia ataa nabirabah rangi yake yule bibi nyeusi lakini na emraa min ahli janna sawdaa min ahli janna ameitafuta pepo akaipata bi mada bil amali salih ma huwa al amali salih alladhi qaddamathu hadhihi al mar'a al sabr wal jald fi sabili takoje kuona sasa hivi kama tutakavtaja katika mafundisho ya mbele ya hadithi hii يا متومي عليه الصلاه والسلام الالوان لا قيمه لها الانساب لا قيمه لها امام الله تبارك وتعالى حتى هذه نسبه زت دنيانا هبى سيس توبا سابا يوجهه فلاني امتلكه متتوه فلاني امتلكه مكيوا فلاني انغاليوا هو اي بون سابا yake na saba gani hadha min qabila kadha wa kadha wa kadha la hadha laysa ya hadha afwan afwan afwan poleba siko vibaya lakini eh siko vibaya vipi شنبه جوا وياك وكبيله لا فسمه ذيك ووبيا لكن سوبايا سوبايا لكن عفوا دنيا يعني انساب انساب هذه هذا من قبيله كذا ونحن من قبيله كذا ونحن من بني كذا ونحن من قوم كذا في الدنيا في الدنيا امام الله تبارك وتعالى هذه كلها تزول زوت اذا تطايه على بال زوت جاء عليه الصلاه والسلام قال واوامبيا واطوake اهل البيت اعملوا فieni عمل فاني لا اغني عنكم من الله شيئا موسيجه مكاسما سيكو يا قيامه مكاجا مكاسما نحن آل محمد نحن قوم محمد نحن من بني عدنان نحن من بني عبد مناف اي اولي وونو سجه مكاسما النينو هاي هاي توفى هايو مننوا بل الله تبارك وتعالى هاي توفى فاذا كان قريشي نسب نسب قريش هي تنفى قريشي امام الله تبارك وتعالى نسبه الزين يستفني واضح يا اخوان تنكمي هنا حبا له وقتي مخلص تتبقى لنا فائده زينه 2 او 3 2 نعم او 3 تطلعوا تستاذى ان شاء الله تعالى في درس الناحت اسال الله تبارك وتعالى ان يجعلني واياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته